كُمََّا أَن زَلعَلَْكُم مِن بَعْدِل الْ الغَم مِ أَمَنَةًَ عَاسَي يَغْشَاقَائِفَةَن مِنكُمْ وَقَائِفَةُم قَدَأَهَم نَتْهُمْ أَن نُبِئَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ من شَيْءٌ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كله لله يخفون في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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا إِخْوَانُهُم إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويموت والله بما تعملون بصير ولئن قاتلوا في سبيل الله او متوا لمغفرة من الله ورحمه خير مما يجمع